فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها